وَنَادَىٰ إِسْمَٰعِيلُ أُمَّهُ يَا مَرْيَمُ قُمْ لِخَادِمِي وَاجْعَلِ الصَّلَاةَ مِنْ شَعَائِرِكَ وَصِلِي بِالرَّحْمَٰنِ وَتَوَكَّلِي عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ərزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدٌ وَإِذْ قَال اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَمَّا أَنْتَ فَقُلْ لِّلنَّاسِ تَخْذُلُونِي وَأُمِّي إِلَى هَٰنِنِي مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ الصُّبْحَ قُلْ لَنْ نُسَبِّحَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلَّامُ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شيئًا ما دبطت فيه فلم مات وفيتني كنت انت رقيبه عليهم وان إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنه ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير